يقول أحد الدعاة أنه أوذيع في إذاعة القرآن أن شابا تزوج بامرأة وسرعان ما نشبت الخلافات بين الأم والزوجة وقطع الإبن على نفسه عهد أن يذهب بأمه إلى شعب فيه ذياب فوضعها ثم مضى وفي الطريق أفاق من غفلته وعرف جرمه وخاف من العاقبة فعاد ليأخذ أمه ولكنه عاد متنكرا متلثما فلم تعرفه الأم فقالت له يا أخي أرجوك أدرك ولدي فإنه ذهب مع هذا الطريق أخاه عليه من الدياب إنه ذهب من هنا أرأيتم أيها الأبناء فلا تتع زوجتان في قطع والدة عليك يا ابن أخي قد أفنت العمر فكيف تنكر أم من سقلك احتملات وقد تمرغت في أحشائها شهرا فلا تتع زوجتان في قطع والدة عليك يا ابن أخي قد أفنت العمر فكيف تنكر أم من ثقلك احتملات وقد تمرقت في أحشائها شهرا وعالجت بك أوجها عن وكم سُرَّتْ لَمَّا وَلَدَتْ مَوْلُودَهَا ذَكَرًا وَعَالَجَتْ بِكَ أُجَاعَ النِّفَاسِ وَكَمْ سُرَّتْ لَمَّا وَلَدَتْ مَوْلُودَهَا ذَكَرًا وَأَرْضَعَتْكَ إِلَى حَوْلَيْنِ مُكَمَّلَةً فِي حَجِرِهَا تَسْتَقِي مِنْ ثَدِيهَا الدرر فلا تطع زوجتان في قطع والدة عليك يا ابن قد أفنت العمر فكيف تنكر أم من سقلك احتملات وقد تمرقت في أحشائها شهرا وقل هو الله بالآلاف تقرأها خوفا عليك وترخي دونك السترى وقل هو الله بالآلاف تقرأها خوفا عليك وترخي دونك السترى وعاملتك بإحسان وتربية حتى استويت وحتى صرت كيف ترى فلا تطع زوجتا في قطع والدة عليك يا ابن أخي قد أفنت العمر فكيف تنكر أم من سقلك احتملات وقد تمرأت في أحشائها شهرا وعالجت بك أوجها عن نفاس وكم سرت لما ولدت مولودها ذكرى وعالجت بك أوجاع النفاس وكم سرت لما ولدت مولودها ذكرى وأرضعتك إلى حولين مكملة في حجرها تستقي من ثديها الدرر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 عليك يا ابن أخي قد أفنت العمراء فكيف تنكر أم من سقلك احتملات وقد تمرأت في أحشائها شهراء فلا تفضل عليها زوجة أبدا ولا تدع قلبها بالقهر منكسرا فلا تفضل عليها زوجة أبداً ولا تدع قلبها بالقهر منكسراً والوالد الأصل لا تنكر لتربية واحفظه لا سيما إن أدرك الكبراً فلا تطع زوجتان في قطع والدة عليك يا ابن أخي قد أفنت العمرى فكيف تنكر أم من ثقلك احتملات وقد تمرقت في أحشائها شهرا وعالجت بك أوجها عن وكم سرت لما ولدت مولودها ذكرا وعالجت بك أوجاع النفاس وكم سرت لما ولدت مولودها ذكرا وأرضعتك إلى حولين مكملة في حجرها تستقي من ثديها فلا تطع زوجة